بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قم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 Wielu z nich to, że jesteś w stanie zbliżać się do tego, co się dzieje w tej chwili.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 مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَا كَانَ فِي قَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا الذين خافون العذاب الآليم، وفي موسى إذ أرسل ما هو إلى فرعون بسُلْطَانٍ مُبين.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 شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين بار بار وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والأرض فرشنا كفنا عمل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إلى الله ففروا إلى الله إني لكم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن لكم منه نذير مبين. كذلك الذين من مبين ما قبلهم من رسول إلا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به أم هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرات فعل مؤمن ومع خلق الجن فإن إلا ليعبدون ما أريد منهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب فَلَا فلا يستعجلون فويل للذين كفروا